قالوا ربنا يعلم اننا انيكم لمرسلون وما علينا الا قالوا اننا تطيرنا بكم لا ان تنتم لنا رجما منكم اإن ذُكِّرتم بل أنتم قوم مسرفون قالوا طائركم معكم قالوا طائركم معكم أإن ذُكِّرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصل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 وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكَرَمِينَ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُودٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ يا حسرة على العباد ما يأتي من رسول إلا كانوا به يستهزمون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا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 سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما توبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري استقن الها ذالك تقير العزيز الععنيم والقم قّر ن ماز حعد كَر جون القنديم لن الشمس يوم 119. وَلَا اللَّيْنُ سَابِقُ النَّهَارُ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ 110. وآية لهم أنّا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون 111. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون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 فَإِنَّهُمْ جَميعًا لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ اتي في شغل فاكرون هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون لهم فيها فاكهه ولهم ما يدعون سلاما قولا من رب رحيم وانتاز اليوم ايها المجرم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 أَوَيِنْ جَئْنَا الْمَلَائِكَةُ كُنْتُمْ تَعْذُرُونَ إِذْ لَمْ يَأْتُوا وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ الْيَوْمَ نَخْتِمُ طَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُنْصَرُونَ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ في الخلائق فلا يعقلون وما علمناهم الشعر وما ذكر وقران مبين لينذر من كان حيا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 لَرُونَ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مبين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 119. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم 110. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لَهُ أن يقول له كن فيكون 119. فلكوت كل شيء وإليه